ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذره معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبلها أو أثارة من علم إن كنتم صادقين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 الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتفلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا افْتِرَقٌ قَدِيمٌ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 وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا إذا بلغ أشدا وبلغ أربعين سنتا قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَهْدُهُ وَأُصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 إِذَا أَذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ قَالَتْ إِنَّ نُذُرَ مِن بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَتَأْمُرُنَا تَنَالِ تَأْفِكَنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ قُل انَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عارِضٌ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 كَذَلِكَ نَجِزِ الْقَومَ المُجرِمين وَلَقَد مَككَانَّهُم فِي مَائِم مَكَانكُمْ فِيهِ وَجَعلنَا لَهُم سَمعُ وَأَبَصُورَ وَأَفِْدَةَ فَمَا أَوْنَ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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وَذَلِكَ افْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا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 واستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن نَّذِيرِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ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 وَيَوْمَ يُحْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ ۖۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۖ قَالَ فَلْيُوقَلَ الْعَذَابُ بِمَا كنتم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 فَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَا زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ لَعُسُوهُ وَعَمِلُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن 118. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 119. وأنهار من خمر لذة للشاربين 110. وأنهار من عسل مصفى.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 والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إِلَّا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا هو ذكر ابو فلما نقول لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 ينظرون إليك نظر الموشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عدم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم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 أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفانها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأم لا لهم ذلك بأن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 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حزب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَعْيَنَّاهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبِئَنَّكُم حَتَّى نَقْلِمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبِئَ الْأَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَا يَتِرَكُمْ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم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 وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِدِي الْقَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليوفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وَيَنصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۚ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ غَنَّاءَ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 وَتَسْبَحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا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 بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم, وظننتم فَكُنْتُمْ قَوْمًا بُرَأَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونى نتبعكم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 قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَا ضَنَىٰكَ قَثِيرَةٌ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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَقْمُلُونَ بَصِيرًا وَمَنْ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَن يَبلغَ غَمَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَقَؤُوهُمْ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَقَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَّعْرَظَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ في رَحْمَتِهِ مَن يشاء لَوْ تَزَيَّدُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَانْظُرْ كَيْفَ فَأَزْلَفَ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 لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ غَالِبَكَ فَتْحًا قَرِيبًا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 121-البداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا 122-سيماهم في وجوههم من أثر ذلك مثلهم في التورام ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستولض فاستوى على سوقه يحجب الزراع ليغيظ بهم الكفار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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجَهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطُ, أن تحبط أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ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 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقهم بنبأ فتبينوا أن تصيبوا, فتبينوا أن تصيبوا قوما بجالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين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 يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أعسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيتس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسمه وَلَا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها اسُ إِا خَلَكُنَكُم م ذَكَر وَعثَ وَيعلَلْنكُمْ شعْروبَ وَقَبَ إِلَ للتَغََفُ إِ كرمَكُم ع دَوْلهِ أَتقكُم إِ اللهَّه عَليم خبير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 ذلكلكَ غَجع بَعدقدَدَ عَن مَا تَ قُصُ الْ الأرضُ مِنهُم وَوع دَن كِتابابُ حَف بلكَابُ بِالحَِّلَ م جأَبُم فَغُم فيِي أَمررم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج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 وَنَقْلَبَ سِقَاطَ اللَّهِ طَلْعًا نَّضِيدَ رِزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وثمود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 119. ولقد خلقنا الإنسان ونحلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 110. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد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 وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيْ عَتِيدٌ ألقيا في جهنم كل كفار غنيد منع علم الخير معتد مليب الذي جعل مع الله إلها في العذاب الشديد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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أَوَّابٍ حفيا مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَدْخُلُوا مَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزيد.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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ الْهُغُوبِ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب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 فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا 111. إنما توعدون لصادق 112. وإن الدين لواقع 113. والسماء ذات الحبك 114. إنكم لفي قول مختلف 115. يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساغون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم 119. إن المتقين في جنات وعيون 110. ما آتاهم ربهم 111. كانوا قبل ذلك محسنين 111. وليلا من الليل ما يهجعون 112. وبالأسحار هم يستغفرون 113. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم 114. وفي الأرض آيات فِى اَنفُسِكُمْ افَلا تَبصِرون وَفِى السَّمَاءِ رِزقُكُمْ وَمَا تُوعَدون فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالارضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا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 فقربه إليهم قال أنا تأكلون فأويس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فَقَبِلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرْفَةٍ فَصَخَّتْ وَبَهَاهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّك إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ